أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كن كنتم لا تريدن دنيا وزينتها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وكان ذلك وعد الله يسيرا ومن يقن من ومن صالحا نؤدها أجرها مراتين وأعتذنا لها رزقا كريم يا نساء النَّبِيِّ لستنك أحد من النساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ one mile تتقى تن فلا تخضعن بالقول فيقطع الذي في قل. وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهل يتلو لي واقمنا الزكاة وأطغن الله ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكم إن الله كان لصير فَرَّ <تصفيق> خَبِيرَ إِنَّ والقانت والصادقين والصادقات والص. والقانتين والقانفات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين وال穆斯limeat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانات والصادقين والصادقات والصادق الصابرات والخاشعين والخاشعين والقانتين والقانتات وادقين وادقات وابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين خشعين ولخ والمتصدقين والمتصدقات المستصل صدق والمتصدقين طياتهم الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والعبات والذاكرين الله كثير يا الله كثير و الذكريات أعد الله لقوم مظفرات وأجردنا عظيمة وما كان لي a girl. عليه امسك عليك زوجك الله. أنغم الله عليه كذا وجك الكون فانبله ان وما الله اداه وان انت وتيه امسك علي دوجك وانتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ولما قضى زيد منها وطرنزا وجناكها لكي لا يكون على لو جنّك غل كي لا يكون على المؤمنين خرج في أزواج أداريهم إذا قضوا من كَفَى بِاللَّهِ خَصِيْبًا مَا كَانَ مُخَمَّدٌ نَبَأَ قَادِمًا مِنْ رِيدَةٍ بِكُ وَنَكِرَ وَسُلَمُ واخواتي مد النبي انا وكان الله يجوب بكل شيء انني الله. الله الله الله الله. <تصفيق> اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ذكرة قل لشاهد والذي صلى عليكم وما لائكته ليخرجكم من ظلمات إلى نور وكان بالمؤمنين رحيما. تحية غم يوم يلقون غصاب تحية <تصفيق> غم قوم ما